وَمَن يَتوبُ اللهُ مِن ذِكْرِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعقو الجزية حتى يعقو الجزية عيذوهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل آت لهم الله أنا يؤفكون تَقَذُّ أَحَبَّ رَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ الْمَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَى ذُو وَاحِدَ الْلَّهِ إِلَّا إِلَّا هُوَ أبحانه وعما يسركون